يا ربي اصعدني على محمد يا ربي اصعدني عليه وسلم اللهم صل صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عمدتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاقُلِ الحَسْبِيَ اللَّهُ لَا آآ آآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ عَرْشٍ عَظِيمٍ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أيها الذين آمنوا صلوا علي وسلموا سلمًا. في الله وسلمة الله على محمد. في رحمة الله على محمد. في الله وسلمة الله على محمد. في رحمة الله من نور نور ربي عمد ذا سبق العوام في وجود بأثرها والكل منه في الحق قد مبتدى أعني بذلك نور من سد ورق وزاد عنه الشريفة محتذا المصطفى غير الخلاق من سما وعلى على فل السيادة سودا ولا عري مسلم مولاه مع أرله آل وصحب ما نجم بدا هُوَ رَبُّ مَشَارِقِ وَمَغَارِبِ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ مِنْ إِضْغَاثِهِ أَعُونًا عَلى ميم ميم ما بو ميم زي احمد طيبت العروا عند سمعي وتنقلذ الاسماء عذر النذى والنبي محمد ابن ذبيح من كان عبد الله كافا سيدا وبعب مطلب أبوه لقد تعي وهو ابن عاشين الجواز المختبى عن ابن عبد عمنا من ينتمي مرق صير لكذاب مجمس صدى وهو ابن مرة نزلك عديم الذي لنؤيهم نسب ابن غالب للعيدا ذاك ابن صير من أبو مالك قد كان يصنم للأنام ومع ضيدا السيد ابن النظر مفراد عصره من بالنظارة والجمال تفردا هذا هو ابن قنانة ابن غزيمة من بالقاقار سما فاق الفرق لا وهو ابن مدركة بياس النار فيه صنب يسمع النبي موحيدا يُعزاء إلى مضرر وابن نزارف أعني بي بن معد من أرشدا وهو ابعدنا للإنعام المنطقة من للذبيح له انتساب أفكدا هذا هو الذي اتفقوا عليه ومن يخط من معد خالفا اعتدا وإن أي قلتان المشفع ينتهي ويكذب النساب مهما عزدا وهو الذي فرض علينا الضوء وكذاك كل مكلف قد وحدا أكرم بي نسبا لأقر نظامي وحدام قاكره الوجود سقلنا أشهد أن لا إله إلا الله وَالَّذِينَ أَرَادُوا إِلَهَانِ إِلَّا إِلَهَانِ مَصْلُولاً أَشْهَدَ إِخْتَصَاصَ مِنَ التَّرْيَظَ أُنْمَنَ لَهُ وَدَمَّا أَنْ أَرَادَ إِلَهَانِ إِلَّا إِلَهَانِ أَمَّا لَوْنَا وَكَأَبَّا حَمَدْتُ بِجَوْهَرِي أَشْرِيف وَمَا شَكَتْ قَلْبٌ وَلاَ وَهَنَ الْعُصُولُ بِمَذَا ووافق الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأقوام قد ثمعاً ردا وتقول يا بشراء قد للت المنى وعملت الخير المرسلين الأنجداء صلى الله عليه اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صل الله على سيدنا محمد في حد جنات الفردوس والمُلْقُ والملاكوت فيها اقترا والأنس وافى والسرور تجددا وبعامها قد عم خصب في الورى من بعد جذب البرية أجهدا وتباشرت بالشرق القمر والوار بنوحوش ونضطاط طير المسرات والمدا وأوير شرك أَصْنَامٍ أصنامها منكوسة وهوانها وَبِعَامِ يجحد وبعامقة الْعَامِ العام إذ تم الفتوحات به من تعد وجامل أحبار رأى أخباره وزهاب عوج الزمان تورد وتقول حان ظهور بنار الحبيب وهو في عام كل النساء كرامه للمصطفى حملت ذكورا وشدا في عام كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكورا رشدا ولكم به ظارت عجائم جمة عنها لقد ضاقا عطاق Om Amen. Lord, hear Hello صل وسلم المبارك عليه وعلى آله من حمله لما نضى شعران قد وافدناه أبدنا به الأجودا وبطيبة قد كان ذلك مذكا أخوى من أرض جام مساعدا وأقام فيها عله متوجعا شهرًا سقيمًا صابرًا تجنبًا وبريقه قد أشرق أدواره من زاره نال مناه و المقصود وذات ما من عم أشهر حانت ربادة من أتانا مرشدا وتأرجت أرجاء هذا الكون من نفحاته وبذل عبور مجددا وتنفست أنوار الصبح طلوعي حتى وذا ليل الضلام مبددا ولأمي في الطلق جاءت مريم وكذا تعسية التي منحت هدى وأتى من الكلب وجحور معهما ليكون تحنيساً لا وتوزدا فهنا فقد جاء المخاب فأبردت شمس الهدى غير الآن أعمل أو صلى الله عليه وسلم صلى o